الَّذِينَ آمَنُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ الله خبير بما تعملون ولا تكونوا من ولا تكونوا كالذين نصروا الله ولا تكونوا كالذين نصروا مِن مَن اصحاب الجنة متصدعا من خشية الله إذا رأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارق المصور له الأسناء الحسنى يسبح له ما